بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بعد برزان خوشستان جيشنا باب سنضمن لشرح مختصر كتاب رياض الصالحين ين زناي و رزق امام نووي رحمه الله خير البلاد بابه باب بيان كثرة طرق الخير باب واتم الدرس بتازه بابك بس سيدهات بيان كثرة طرق الخير آورد بورون دکات او آورد بو آشکار دکات ریگانی خیر و شاگرد جزورن و انسان دوباره همون شاگرد دادستی خوب باشه نو دستی دیار بید بیانی زور بی یعنی زوری ریگال خیر بود دکات و ت اگر انسان بیگرته برو بیه و خویل خانی زورتی خیر، زوربندی رجای کنی چه کردن؟ یکی خیر نعمت کانی خواید کور با سبند کانی وا. چون یک تو لوا نبوارد که لوازبی لشکر کردن، در جایی خیر البهی. اما انجام داد. وقت خیر و شکر حصر نیه تنها لیک رجای کوی لیک بواری کوا. شکر رجایی زورتیه. جاری او شکری ما ذکریت، بلش نکریه. تو جسدی انتواند نیه او شاگی بگی. جلوای مسیحی غذا کردن لبی نی خواه، تو جسدی نلاوازی نتوانی. کم اندامی لری پارس رفتن و ما سرکند تواندهای. جلوای بالعكس شنیواه پارس رفتن و ما سرکند زور خیلی داد. تو تواند نیه، اتوانی بالا شو باشد دربی داد. لونی لام دوام دارد و لواز بی لقس کردن با جلوی خیر. باي شرط دي خير بجريتي ده هل همي خير ورغي چاكي ده هو زوريتي رغي چاكا هان يجب ابو عبد كنشيط البيت هر عباده اما لپنایبلی روز کردنیش هیا، هر خیره، شانیوشه هر خیره، صداق کردن هر خیره، دستی اتیم میل بیوجیبه هر خیره، سر دانیکری ماماستای هر خیره، پیا اندام هر خیره، دی دیل انسان شوق کیده بیبو چرک کدن. یه تر زوری اما شکوه دیگریه انسان توشی ملل نبته دا، بتوانانه بیو تاقت کم نبته دا، چونی آمینه آوان آوان آوان هر همی شاکی عمل فضي اخوياي وريا بس بندكاني والحمد لله وزورتي رقا تاني خير اجي زيرتيه تو اللي لي رجا وشاكبغي يك اجر ذبيه خاله ديان لا وشاكبغي لديان لا, لا اجد وبيت كادي نعجي لمرتها او, أو بين تعسف سفراك هي عندها شاكت تقول لي وتم خير دان خذ اجل الكمل اجل زولا اوهم وزيتي كرجان بخير همشي زيتي اجل دي الله تعالى هذا شي زيها اوقات انت طولجين تبدوان بشو بروش اجل هذا شي الله تعالى بخد خزن بك صلى الله عليه وسلم شيء امر رؤيه ابو بكر سفر من شيء لقيه أمره يا المتيها جاي دا والنين دا والفقير فالمؤمن من شيء لقيه أمره السردان لنا خوش يقدر فرمي فالمؤمن شيء لقيه الدواي جنازه كودو هر فالمؤمن تاح وجال أقصي فرمو هر هرودي من واتأب وبكل صديق لزاي خوي لبيه يشج بلوبيا وأنا كزاني أبو بشر الإسلام وزور عوده لي الدوا رجبو له مو خيل أوشان لما, لما لما لما لما كم الخمن أبو كيل امر فارو ساما دنيا ست لوازي كين بولين بسا چا كه خير كاسبي ودين بولين بس صلات نميتوا بس مي بو ايش كم كاسبي گم بسا نا هر اليبي هر اليبي هر اليبي فرصت چيلي ام مشتري امر هاتوباينيتوا كيل بم ركوي من بيسم بارو محتاج بجور نقصاني هي بو بو دنيا كه علي نقصاني كيل مال دنيا تاريخ و كيل بار تاريخ بار دن دنيا اي هاولان بو قيمت زول دنيا الله والله عزتكم حيفه وانا دنيا الله عليه ان في الجنه 100 لا ی امپلیل پلید اهتا پلخان برزی بی خوشتر لواحیترم. یعنی انسان نبی بری ولاد بس تواب نخیر. هاودان چه مدون ناری بسه؟ آبی بوش ناری بسه. هاودان اثبی برداوم. جفرمو کیلی بروجو کیم وی کرتشی ویگر. حالی فرموم من آومن آومن تا آومن برای زخوشی بون لفایق ول. آومن بیان فزبون. آومن متواضع بون. لاست همی خلافه دی خوانه کا خواوند د وی اسلام بوله پېښوی مسلمانان بوله جرب او چون ګیسکندا او کابره اله علاوه پرېشتي کی کم اندام ماله پاکو کړو سېش یې بولیناو اا یې بولدو خلیفه مسلمانان اوهم شی دولت سره دیل شو اوی بولدو مثلا ب صدر لیک بول نکم کاندرا متا نانی مدرس کړو بګل هېری به شی لا به ماله پاکو کړی دی دسګېدو شو نه بولدی دی خلیفه بو قريبه بلو المال شوته، بلو لو بروح خور ريان كده، بروح ديني بخلبها، سكده دعوتي كده، أمر بتشتاقونه هلا خلافه، فتواجه أبو خرجي، أما شيء بو، شوقي وايد بو بلايخواني، تعالوا بقى زور محتاجي محتاج شالك فيش تأول رجال بردوا والنمر دويت النمر ترّوا توا زور خزن كزور خزن كزور كلاك بشمري أوندت الرّوانا كذي بكبشمان النبي تيدا سبحان الله سند مهمة يلا حديث قالي في غبار خوايا صلى الله عليه وسلم أي فلؤي رسول يخود كم أعمال زور خيرة أي, أي فالمؤصلة في وقتها تشيتر بيرلو الوالدين تشيتر الجهاد في سبيل الله خدنا بحصر بك أي رسول يخود شيء خيره خيرة أوه دها أما دها أوه دها قرب شانداوي واترك كان خير وتشاهد قال لك زوره حصر لي لعبادك جوان لا تشاهدك جوان لا احسان كزورن بوطور بيان كراوه كان اي انسان اهم ريغا خير وتشاهد نجي انسان سست ليك مشغول در ما بو ما مش شوي في عمل كده على أجر قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ورها هر خير يمكن أيوة هر شاكب على که خواهد داده دی پیرازی و پیر خوشو از جنب داده و خواهد گفت اگر داده دی که او چه کسی ما مسافر می‌طوری خیل زوره و آور رجاینکه اسلام را پیدا بیت؟ اگر داده او خالدن او میزانه رجای کنی خیل زورن و آور رج خیل نبی الله عليه وسلم یعنی اصحاب که کدوم پیغمبر خواه اگر داره بو اقرار کدومه؟ آم او خير خيرتشان درغه ازربيه لشريعه اسلام جي بيتو جيب رابط او اقدره خلب تو عبادتك نهي دين اسلام وا اساس نه بوا بل اي خير خير نيا با اي او خير خيره اسلام بياني كيوا وي بياني كثره طرق الخير الرنكر وا بيان بو واشكر بو نقش تي بي دكايوا تختي خوين نبويت توي سحالن ذكر دابينيت بل هل أخوته ولا ونبريغ هو هو هو هل أخوت العبادة دابنا ولا عبادة نوجبك نائبنا فلان نوج نائبنا الصلاة الرغائب وكوحديث رعيفاته هل أخوت الله فلان كات نوجبك أم نوجب الخيرية أم نوجبك تؤقي بيان كلم أقرن السنة المطلقة قيناك أما نائبنا فلان نوجب في غملك يعني خير لفلان آيات الحديثاته أصلية أي تقول نال خيرا تسيني خير بقي خينا باع بوش شوازه للشرع جيبة توه عبادة بك أساسية هي أساسي هي ذكر أساسية او ذكر في غمار صلى الله, صلى الله عليه وسلم بيدي وسلم خيرة وتب كارنك الدنيا الإسلام بدعبي الخير في كل ما دام الزاد خير خيرة خابي خوشة خيرة خيرة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دين كامل كامر هو الايه اللي رجع اخذها بازي في عمل الحج ماله واجب دين متان توكل نعمتي قوم دها وصلت انا راضيكم اسلام دين تاميه اوشي شيء الاسلام دهاته هو راضي هو لكم الاسلام دينا راظيم اسلام عين تاميه اوك الاسلام دهاته تو انزمه ده خفي راضيه او إلي الاسلام ده نهاته يا ولدي يا اخويا انا بتو انزامي بديه بناوده يا شباب فوق قبر الناكته زول كرهيه لهندمزجو ده كان لديه الله اكبر الله اكبر الله لا اله الا الله الف صلاه يزور اخوانن مرحبا مرحبا يزور اخوانن لرمضان مرحبا مرحبا يا شاء الله مرحبا لك تاجي الوداع الوداع, الوداع. يا حنان يا منا نوري بابا نمزه و تغلبنا للمشاهير على امي بيرمريكوانك صلى لا عليه لو سلم ابو بكر باشا لك و نيك امي حليفه و دسر لك اثمن نيك امي نيك امي حليفه رجل لك نيك امي مساتولا مamosانا زي لك هي هي هي هي هي هي هي هي هي توی اوه کیاسان داری شرک کدودی؟ ای خیلی که همون خیر خیر نیه نه اوه خیر خیر اسلام اسلام رای اسلام قبول کرده بیه داره خیره بر ولام خیره میکنه ای پیغمبر خبولو خیره بی آگابو اوه همون أصحابه بو آگاب آگانی نبوه که تند عدالی خیر بون بشه و برورد لخ بیاید تو نان هبو که اسلام رای پیدا کرده انبوله و بی آگابون بولا زنی تو تولى أخوان حازب بخير ترى تولى أخوان لو أن أخوان زادر نزق بيتوه؟ نا والله أي بشر بنيان كرد؟ جواب نية خ جواب النبوه وحذل بينه فأشد فلمية وعن أبي ذر قال خالي النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر إفاري رزاق خواه اللي بدفلمية في جمال خواه فلموي صلى الله عليه وسلم مزان سيخيرته لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى ينتلقى أخاك بوجه طليق، لرواجي بوجه طليق، راهو مسلم. شاكب كم مزنة؟ لا شاكب كردن داق، شاكب كم مزنة؟ أجر الجيش تنذب ببراج مصمامة بزرد خنيك. بويل الشين في وجه أخيك صداقة، بروي براج مصماب يبكنا، زرد خنيك دويل. رد بنا مسلمان خذوا بصدقية أو رخوش يا أوب يقينه بصدقية جاء فالمهم لا تحقر من المعروف شيئا لا تحقق هيك شيء بك مزانا تنانة أجر بقي ومسلمانك برؤيكي قشو روحي بيكنين ورؤيتي زردخنوا أ أو صدقية يا أخوتي على بتو يعني ما لي ولا بك ميزاننا الأخير أو زردخنوا بتو صدقية يعني فرمي الحديثة لهدوء خوتنا لا أجر جهل مرضيار كان أقرب بلدة خرماك جبل، خرما تمر قصبة، رطب أم خرماش لكيها، أفرمي أقرب هاتو بلدة خرماك جبل، وهذا كخرماك يبوا دو كرديكا، ما رأي أبوك كالخرماشية، ما بس جارنا أبوه خلك خوارث قيمة يبوا يان الرزقاري أهابوا، لا خرما لا في كبير دين بس بو إلى جهنم رزقها الجيد، وده حسن يجيبون سليل، فمن لم يجيب أقعد أوجد سنكوت. فبكلمه طيبه طيبة يقص خيرك. لذا فالمرد خوشة. رخوشي دم بيكلين زرد بلا مسلمان خيرو بعده مع الأسف أي مهما نقال زوج رجو درجة درجة. مسلمان دبينيت بعبوسي اليكات ملوك بجلس اليكات ليكات. ملام كبراء دنياي دبينيت. بس اللي بقول تباريه ودولمن ده. يعني اللي بقول مسائله هي جاية. دا داري ده دا بر روی پیکانیه با خیلی قربان نزدات سیجی و لبری حلاسیه بو. حالا نکروش پیوستن بی بیت. لیم قوم ما پیوستن بی بیت. یه این حالت خواهد روز معلم اسپادی او جاهیله. که برایش رشپیست بینی، شلو درد بینی. بس مسلمان بو. بر روی زاد خانه بی بیت. کسی که در کبی آجال اخوان، خوانانه سی و اما دعيناتك تؤم مصايبك تؤم مرايبك بروري فيكني فيكني شوكي اما يكن بوخايه اما يقميز بطلع دي دنبو يا برخه اخويا بيجنيت اما يكياي بالدنيا يا شوكي بالدنيا يدون بكلمة الله إلا إسلام أجنبه أقول الله من ساقكم كابريدي والله من شاككم، حزم خير خير نما بكم لا خير خير زورة بس بشارع بقره السلالة في غمر الإخوة بقره والله يجعل ما يجعل ما يجعل بحوله يتواب لا قم يناك أولا زورة لحديث في غمر الإخوة صلى الله عليه وسلم وكو أبوه الرئيس جرته إمام السلبي روايته قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام يعني سلامة. كل سلام من الناس عليه صدقة أما بدو الشواذة هو سلامي أم جمجالس إنسانة بقول فرمي اللي جاني إنسان سيصد الشخص جمجهية ما سلكهية اما سلكنا فرمي هموم ما سلكي همو إلا ما سلكنا أي إنسان صدقي إلا سبيوسته كصدقي بابكريت حقيه لا سا دائم كان بصدقيه وأتأهل كثيروه بيتوا هل السبيني كروج اللي بوا لسرهم و Muslims بفهموا ما سلكيته وجمعه جاني صديقها جاء عن جميع دابا أخوا صديقك كان عمل بشاك صديقك نهي لخلاص صديقك ذكر أخوا صديقك تزبحاد تهليلات سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا مايا تروجي صدر جار سيصو شجار أو نبرة حق كان الدواء أو زكران كل شيء في الدواء. هربود نكر على بعديهم ويدورك على نير الضحاب الجوانبك هم يسروا للأسير. دورك على نير الضحابك وهر وهر صدق الحمد لله صادقية جلسلب في يوسف بأخو كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدد بين الاثنين صدقه يا دا فرمين، روجانته صدقة لسال سهم أناميل. أقربيته لبين دون فر حكم بكي دون فر صلح بكي صداقية في يعني دون إنسان كيشي كأنيا. بتو كيشي كأنوا. كاكبولي يكتينا جنيوا. من حاكم البيت ابدا زي جيكم بري. فالمقصود أنك أنبسطان أيه شاشة سنتية، ما هي اللي بقى بعد كذا ليك بعشان إنه عاجز منو قطعية قد كن، توب تبينه ده صدق بعشرة، شاشة يعني هي، هاك يعني قبولك بمتى الحل كم، فتنتصر على سر كم بعدين، جلهم دكتور بقوله، بحقه، بس هذا حقه تويه، حقه تونية، آخر شيء مكره هو ليه كان لبين دون فرحكم بكره، لبين دوك صريحها صدقيك وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها. أو ترفع له عليه متاعهم صدقه يا المجدان يكيك بي سر ولا غيب كي صدقه جثو او جارن خرب وهذا كبرق بر زناتوانت يا استركي كزرش تاب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 حق سقي سرني هذا واضح أنا نبينيه أمي رحمة شيا، يا سلام أريك كابراه سفر والله ققيجي صدق أبو نسيبون درج الرزيلي، بو كابراه كي أجعل لخوتي صدقه خسر يعني هم شاكي إما بيكتري بكم نزاني صدقتي وأجرتي لأخوي جورب في هذا بال، يا رب دير برايك المصابان إذا فهميم أو ترفع له عليها متاعه كابراه بار بي بار بارك، ناتو اللي بعد او باري لقال باركه سوار باركي لقلب باركه يعني والله شيء بيه باركي لقلب باركه صدقه بوتو خويا سوار كي صدقيه بارغي والله بان دمهم والله لا ام ميت الاسلام سركيه او ساكبه صدقيه تو أنت كابراهبي خوش ببن خوش بالخدمة لعيبة صدقة بجيب خوش بقياماتك والقيمة الطيبة صدقة خصيكي خوش بمسلمان صورك المسلمان كل صدقة يا بهاش كفيل هر مسلمان أزاي نخسانيك هي هي أزاي ويبك دل الخوش كأود الخوش بني أوا لو أني خوار الثلج الخوش بيت بويب يا غمار فرمي صلى الله عليه وسلم كابرايك لو ما تكاني بيشيء أما زورتني أبو زورتني أبو جربوا أو أجرأ أجرأ لبريكا بيرك يتسكوت تني أبو شو خوار الناو بيركا تير تير أي خوار إسراع حجك خوتي نقول ك هذا بينيتي صجك ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكونوا من اجل ان يكونوا على اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل من هل بگیره، آو تیگیره، آوی ندارد توی پیست ابو. چه خواه روا؟ علیه صفایی پر کرده آو، بعدمیگردی او سه کارت نابی رکه. هدف سر روا. رج نابردم او سقوط ابو خاتوا. افرش شکر الله لو فغفر له. خواه جورا صفای سیکل لجنی خواجو. همون جنها که نفل خواجو. نازنی خواه شود خوش تو سعی میکنی؟ او مصحفانا کی دایسی کی متاجیه؟ بجي وجبي شوي سرحت خوي الحمد لله بخو شيء جورب حلبو شيء جورش نية بس سو جنية تيو بجي وجناك ليه توانايني وإشي أونية بأوناف الله صلاة الصلاة صلية بتو أكله إيشي دوا يو بيشي دوا بيدفعكر بلاه وش زي جورب كده واحد شاخي برمانوه أقل دل خوشة كبو يكل خالد خوشبي بقول الله تنشذ ذاك هيا وامسك نش مجتمعكم القاب هيك بوصيتوا يعني والدي أو براية تدرب حبه خشبي خل بينا شي دواء اني اقري او تخواز الشاكي ببو بكات يعني اوس احسان ذاتوا واسلام دليل اكس الشاكي بتكل تشور شاكي بكرهو هر دسناكوا شاكي دعاء والله ان شاء الله يعني هدیه با یک کل بزن، باش کو محبت بکنید بیانو، خوشی ویست سلام تنظور بی، صلا تنظور بی، دلتان بگ بایگان کار، دلتان بگ آسوده، حسب شاگرد کن، خلا بگن پی نخ خوشه، آم اخره می، مسئله اجتماعی، پس الله و سلم، و با کل الى تمشیها إلى الصلاة صدقة، هموهن یاب و مزلوت اینی صدقة هناوي راس صديق ينجب صديق راس صديق حتى مزجود دوبارا قردو صديق أوهم إحسانه بخاطر إخوانه ولا صوان يبدين أمين شغل فاضي يوجي جماعت كان يوجي جماعت تقول إذا ما بجماعة عنوش شيء يوجي بأسلوبه درجة خير مزجودي همو كحسين مزجود بناه تصرتوه هقربوا رمال بهما شيوه أبو أهمل أجل فاداش تبولي أربي أجابين توتند هاورد أبناه ديا بعمل شكرهم ويصريدهم إن شاء الله تعالى. وتميت الأذى عن الطريق صدقه نارحتي لسر المسلمان لا بل صدقيا. أم حديث داش إبان مخالب مسلمي جواب. نارحدي لسر المسلمان ذر شقيقي جواب. طاسيك خلق بإزعاجه ولا بسعر قليه دار ذر نارك وناء قلايا ترى تعديل كنزيك على وسادك ساري كفرقه صغير برد ساري مسماء لبس صغير روسيا نو تصفى وقسي حلب زارك شوشي وساري مسماء ليد صغير بسكره صنديرك كابريغ غير رجل برغي غير رشد بنكي دار درشي در يان الرجال يقول والله انا مصباح عزيز بباتش بباتش بو فويلايدن ولا خيبته الريم بهاتيك كود البفاس تورداسك كود الريح بهو بانسي جوان كده هو رجع فراوانو خرج هذا بس راح فشكر الله له خاص باسي كلاسوك كده وغفر له خلق خوشو. نفعي خير الناس من نفع الناس في فرمية باشريو pia pia كنفعي بخرج هي بيت نقي ثاني الدرج بس بو خوي بيت انسان اناني لا خود مقبول نیه انسانی کتک که دستی ل خیره بید مسلمان پیوستی هیا با پاره با قصه کدنتو با با جاهی تو جه علماء فرموند جاهی انسان زکاتی هیا تو ل ناکو ملکار ریز دکته هیا خصا در ناک ل دو ده خوزیج نبرو پیویی صلح بر رو پیویی کسی که مادام او زکاتی که هی تو رست اص جه خود بی آنانی بی تنها با خود یه مدیری خالقیش بده رب إنسان ده بيدا سخية فاشن فرمي وسلم. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاتين. هو أفرج المسلمانش. أنتم رغد أفرجتما. هو أفرج المسلمان. لقال دراعس سكر نقصاني لا أنا محتاج فيها، نبول فيها، راسكورة فيها. فشيوش لي أنا إنا اللي أنا إنا درسقي بويب نجرا. بكمي مزانا، علماء فرمون تمرن سر في حيوان قاتقي، لا يفترس الرقاق الجديا أو الرقاقات يعني قاتش حيوان خوارق الرقة أو قاترقة هو. قوشه كبير وياك أبلا أجل أول شنهبو بده هوسك بكمي مزانا، أجل أول رق إسخانشبو، أول إسكار رخانشبو بكمي مزانا بده هوسك الإسفلين جربت، وتأه يعني ما نام أو كفقير تسن أو ساكنة هذابي آخر حديث في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، همو معروفه معروف اسم الجعامة وهو مساكين كشعر هموت ساكي لا أجل غالباً إنه كان يخوّا يبيت، لقال خودها بيشاكر بيجي يقول خودها، لقال خيزان مدار كان بيت، لقال خزم مكان بيت، لقال دراوس كان بيت، جان لورانج بيت، بي حيوانات وذ جغرتر صداقية، حيوانات ام بچرلش جورو بود ن بر لایک کرده بخوی خوردم بخواد بچید نخوردی جذابی طوله و خواهت جهنم وان طولگو هل لقبت علی صدقی معروفه انشا معروف اسم جامعه آو تاکی که لشرع تاکبیر شرعی فی دبی جیل بتوه صدقیه ای و با کی وزن ل همود بدست بی بدست بی بدست بی بدست بی بدست بی بدست بی اذي ترى بي ثالا قيامتك بقمر فرين بهش رجل كهيا هشت باب الريان باب الصلاة باب الجهاد باب الصدقه باب الصبر اما همدره كانتي تو هر هموي بشدا بتيدا تا بكر الصديق من هيامه تولى همدره غني بروج الجلوه لهمدره كانتي شكه تو بشاري تيجا دا. باك كم ترخمنا بيت شو دنياك من حولته روح هل باب جبان لبرخاتنا وجوانا كانوا الصدق ببرزخين يقول كان ما خرج بي خدا يا أفهم مكي لقولناه خومنا دايك وباخمنا خرج بي لقولناه مرد المسلم ما خرج بي عبادتنا للخبل كي بما كي بكسان الحزمة معروفة رشيو ممكن هذا برزخ من طال كي خو عباد ما للخو شويس كي ترايح ما عباد ما للخبل كي قلات ما فاكوكي لا فساد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم يجعلكم خلف